أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدمر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها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 انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وشرورًا وجدام بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تدلىلا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 عليهم ثيابهم رُسٌّ خضرو وإسبرق وحلو أساوير من فضبتهم وسقاهم, وسقاهم ربهم شردا طهرا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 ومن الليل فاسجدناه وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شئنا بدلنا أَمْثَالَهُمْ تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إِلَّا أن يشاء الله